نينب نداء الحادي اصغر بالعرش ينادي ورجال الرحمان الهادي ورجال الرحمان الهادي يا اصي مولا عد الىك ايها Estò ilaige A يا كانت اسفاري وجحودا عزفت اوتاري بالو كانت اسفاري وجحودا عزفت اوتاري firli adan lanarizan ban laasa firli adan Bona nit. Thank you. me <laughs> mo